بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن وله وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضريرة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام والأخوات أيها الآباء والأمهات أيها البنين والبنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويسعدني ويصرني أن أهنئ جميع أمة بحلول شهر رمضان المبارك وإن كنت لا أخص هذا الشهر بالكلام وإنما أتكلم عن أمر هو أعم من ذلك بكثير وهو أن الله تبارك وتعالى خلق الدور ثلاثة دور دار الدنيا ولها أحكامها من الإيمان والكفر من الحلال والحرام من المكروه والمستحب وغير ذلك مما يلزم المسلم معرفته ودار البرزخ وهي الثانية التي بين الدار الأولى والدار الآخرة ودار البرزخ والبرزخ نفسه إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار ففيه العذاب وفيه النعيم وأما الدار الآخرة فهي إما إلى جنة وإما إلى نار والجنة لها أهلها والنار كذلك فلما خلق الله تعالى الجنة خلق لها أهلها وقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فمن دخل الجنة يخلد فيها وينعم فيها ولا يخرج منها أبدا ومن دخل النار من الكفار والمنافقين لا يخرج منها أبدا عذاب أبدي صرمدي دائم ومن دخلها من أهل التوحيد والإسلام فهو لا بد ولا محلة خارج منها وداخل دار الكرامة الجنة ينعم فيها أو يعفو الله عز وجل عن المسيء وعن أصحاب المعاصي فلا يدخلهم ابتداءا فصاحب المعصية في مشيئة الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار والجنة هي دار كرامته فيأكرم على الله عز وجل من النار كما أن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأنبياء على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول أنا خير ولد آدم ولا فخر فثبت أن في الأنبياء أن في الأنبياء تفاضل تفاضل فنبينا أفضل من غير من الأنبياء والأنبياء جميعا هم خير خلق الله عز وجل على الإطلاق بل وهم خير من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فطروا على العبادة والتسبيح والتكبير والتهليل ومع هذا فالانبياء أفضل منهم بل وصالح البشر أفضل من الملائكة والملائكة أفضل من البشر من أصحاب المعاصي أفضل من أصحاب المعاصي من البشر وهذا ما رجحه شيخ الإسلام بن تيمية كذلك فضل الله عز وجل بعض الأماكن على بعض ففضل مكة وكرمها وشرفها والمدينة أفضل من غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وحرم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ما بين عير إلى ثور فإذا كان الله تعالى حرم مكة وإبراهيم عليه السلام حرم مكة فنبينا عليه الصلاة والسلام حرم المدينة فليست غيرها من البقاع كمكة والمدينة والشام أفضل من غيرها وفيها عدة أحاديث تبين فضلها وشرفها على غيرها من بقية البقاع والله عز وجل شرف بعض الأزمان على بعض وبعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض بل في كلام الله عز وجل ما هو أفضل من غيره من الكلام ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب أبا المنذر فقال يا أبا المنذر قلت لبيك رسول الله وسعديك قال ما أفضل آية في كتاب الله قلت يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية الكرسي فضرب النبي عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا لك هذا العلم فأقره عليه الصلاة والسلام على أن أفضل آية في كتاب الله هي آية الكرسي فهي خير كلام الله عز وجل ويقول عليه الصلاة والسلام صورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعدلوا ثلث القرآن وكان رجل من أصحابه يصلي بها وبصورة أخرى فلما سأله النبي عليه عن ذلك قال إني أحبها يا رسول الله <تصفيق> <تصفيق> قال حبك إياها أدخلك الجنة فهي الصورة الوحيدة في القرآن الكريم كله التي تحدثت في كل آياتها عن توحيد الله عز وجل وما القرآن إلا توحيد لله عز وجل وبيان للحلال والحرام وإخبار عن المغيبات فكأن هذه الصورة تكلمت عن ثلث مهمة الأنبياء في أممهم فمن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ القرآن كله إذا قرأها ثلاث مرات وقد جاءت بذلك النصوص وشهر رمضان هو من الأشهر المعظمة المفضلة في أشهر العام وإن لم يكن من الأشهر الحرم لأن الأشهر الحرم خير من بقية الشهور إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم رمضان ليس من الأشهر الحرم ولكن الله تعالى فضله بخصائص أخرى أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن كان بداية النزول في شهر رمضان بل نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا كاملا في شهر رمضان ونزل إلى اللوح المحفوظ كذلك في شهر رمضان وجعل الله تبارك وتعالى صيام هذا الشهر فريضة على كل مسلم قادر على ذلك كل مسلم قادر عاقل ليس يمنعه من ذلك مرض ولا سفر وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر وفرض الله تعالى صيام نهاره وحسنا على قيام ليله على قيام ليله ورتب على هذا الشهر ثوابا عظيما جدا منه أن أبواب الجنة تفتح أن أبواب الجنة تفتح وفتحت الأبواب فقال أبو هرير رضي الله عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسنا على قيام رمضان من غير عزيمة يحض المسلمين على قيام رمضان دون ان يفرضه عليهم ويقول يقول في حسه لهم لان المسلم الحق لا يتربى بالعصا، لا يتربى بالعصا، وإنما تكفيه الإشارة تكفيه الإشارة ومن لم يتعلم باللحظ لا يتعلم باللفظ فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم الرجل عبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل فلما سمع عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل لا في سفر ولا حضر فهل هذه الطريقة الضرب بالعصى والغرامة بالمال وغير ذلك من سائر العقوبات يمكن أن تربي مسلما الجواب لا لابد أن يتربى المسلم على حسن مراقبة لله عز وجل لمجرد أن يتعلم العلم وأن ينظر في الكتاب وأن ينظر في السنة ليكون عنده الوازع الإيماني والتقوى التي تحمله على ملازمة طاعة الله عز وجل وملازمة المرؤة وترك خوارمها قال كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان أو إذا استهل رمضان إذا دخل رمضان إذا كانت أول ليلة من رمضان أو من شهر رمضان ولا حرج أن نقول رمضان من غير ذكر شهر وبعض أهل العلم كره ذلك ولكن ثبت النص أن لا كراهة فيه أن يقال إذا جاء رمضان دون ذكر الشهر ما الذي يكون قال فتحت له أو تفتح له أبواب الجنة إذا كان أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة أتدرون كم عدد أبواب الجنة ثمانية ربما يتصور الواحد منا أن باب الجنة كباب الشقة أو باب الجراج أو باب عمارة لا ما بين مصراعي الباب كما بين المشرق والمغرب كما بين المشرق والمغرب لا يرى آخره وإنه سيأتي عليه يوم يكون كضيظا من الزحام من الزحام يزدحم الناس فيه لا إله إلا الله سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول إذا كان أول يليت من رمضان فتحت أبواب الجنة وفي رواية أبواب السماء وفي رواية أبواب الرحمة أبواب الرحمة فلم يغلق منها باب الشهر كله الشهر كله الله عز وجل يا عبد يا ضعيف يا مسكين يفتح لك جميع أبواب الجنة وأنت غافل وأنت لاهن وأنت لاهن اتق الله في نفسك واحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أن كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فاحرص على أن تلج وأن تدخل من الأبواب التي رضيها الله عز وجل لك وفتحها لك كرامة لهذا الشهر لهذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ثم يكون لله تعالى في هذا الشهر عتقاء من النار وذلك عند كل فطر من عبيد وإماء من عبيد وإماء انظروا إلى كرمات هذا الشهر وما فيه وما فيه وينادي مناد يا باغي الخير هلم. أقبل ويا باغي الشر أقصر ابتعد ابتعد عنا كفانا الله شرك كرامات في هذا الشهر ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها حرصه على طلب الجنة والخلد فيها والنعيم المقيم بها والله عز وجل إنما جعل لنا في أيام دهرنا نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله عز وجل إذا كان هذا الشهر بهذه المثابة من الخير والفضل وأن الله تعالى فتح لنا في أبواب الجنان وأغلق أبواب النيران وصفض الشياطين وهيا مناديا ينادي يا باغي الخير اقبل ويباغي الشر أقصر وجعل منا عتقاء يعتقهم من النار ويعافيهم منها في هذا الشهر فهلموا وأقبلوا على الله عز وجل في هذه الأيام وكل أيام الله تعالى نفحت فما أن يخلص رمضان إلا وتدخل أشهر الحج وتدخل أشهر الحج وما أن ينتهي الحج إلا ويدخل شهر الله المحرم ولكل شهر فضائل ولكل شهر فضائل ليس هذا أوان ذكر هذه الفضائل ولكن أذكركم بأن في كل أيام الله تعالى نفحات وينبغي استغلال هذه النفحات والتعرض لها في كل وقت وحين. أَسَالَ الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال إن هو ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد.